بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع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 كبير أفهم زين له سوء عمله فرأه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن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 ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرط سائق شراب وهذا ملح نجاج ومن كل تأكلون لحم طري و تستخرج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 ومن الناس والدواب والأنعام مختلف النّالون كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيه وانفقوا مما رزقناهم سرا يرجون تجاره لن تبور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 الذي أحلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا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 والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاه ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم اتيناهم كتابا فهم على بينة منه